شبكة مزامير آل داوود تقدم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رضي العالم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغرود عليهم ويقفون فما هم بمعجزين أو يأخدهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله يتفيئ ظلاله عن اليمن والشمال يسجد لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من ذات و الملائكة و الملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم الكريم ويعبون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 صدقناهم تَالَ اللَّهِ لَتُسْأَلُونَ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ بَنَاتٍ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُوتِ فَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّ وَهُوَ كَبِيرٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ وَشِرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُنَّ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا تَعْلَمَ مَا يَحْكُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَى وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَيُؤَخِّرُونَه إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتُصْفَى أَلْسِنَتُهُمُ الْكِذْبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ أرسلنا إلى أمم من مقبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَقُوا فِيهِ وَهُدًا ورحمة, وهدى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ والله أنزل من السماء موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأعمال عباء نسقيكم مما في بطونه من بين فوتن وجمال لدن خالصات لدن خالصات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 فاسنكي سبل ربك ذلنا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم سبقا أعلم بعد عين شيئا إن الله علي قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمالهم على ما ملكت أيمالهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم وجعل لكم من أزواجكم دنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله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 اتانا ومن رزقناه منه رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وَقَرَبَ اللهُ مَتَى الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَدكَمٌ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجَّهُ لا يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ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 وجعل لكم السمع والأبصار والأبهدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء تكنوا وجعل لكم من جلود الأعشاب بيوتا وجعل لكم من جلود الأعشاب بيوتا تستخفونها يوم ضعلكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشجارها تتم ومتاع ملاحين والله جعل لكم منا خلقاً جَعَلَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَرْدَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ فَإِن تَوَلّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يكونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يُقضن للذين كفروا ثم لا يُقضن للذين كفروا ولاهم يستعبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا, قالوا ربنا هذا كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا ذك شهيدا على أولا ونزلنا عليك الكتابة بيانا والمحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوكموا بعهد الله تكونوا كَلَّتِي نَحْوَتْ رَدَّ لَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَوْ كَاتَتْ تَتْقِذُونَ أَيْمَانَكُمْ تَتْقِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلَ بَيْنَكُمْ أَوْ تَكُونُ أُمَّةٌ هِيَ أَغْبَآءٌ أُمَّةٌ إِنَّمَا يَبْلُو كُلَّ لَهُ بِهِ وَلَا يُبْلِغُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كون ولا تسالون عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتهدل قدم من بعدتها فتهدل قدم من بعد I'm لهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ غَافِلُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ al-adhan تابع ملة إبراهيم حريفا وما كان من المشركين إنما جعل السبب على الذين اختلكوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة وإن ربك ليحكم بينهم وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عنه سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقدت فعاقدت